الحسن فاض على غصول الباني والكون أطرب بالشدى المزداني للنور نسعى نرتاجي من ربنا تلك الأجور بنعمة وجناني الحسن فاض والكون أطرب بالشدى المزداني بالنور نسعى نرتاجي من ربنا تلك الأوجور بنعمات وجنال نسعى بكل محبات ومودات نرسل جمال موثاقا بأماني بكتابات وبصورات حسنا ترى وبها تلامس خفقة الوجداني في رونا قلب حبنا نرسم له نكتب قصة اللي في رونا بالحب الحبنا نرسم نسعالی نکتوب قصت الیمانی ارائه شده توسط وبسایت دانلود